إن الحمد لله تعالى محمد ونستعين به ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبده الله تعالى فلا مضل لك ومن مضل فلا هاتي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنتكم الله حق وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مصفرون يا أيها الناس تكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجته وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً والتقضى الذي ساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمدتكوا الله وفوروا قولاً سبيلاً اشترك لك لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوباً ومن يُطِع الله ورسوله فقد اتاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب آه تعالى وخير الهدي هدي محمد صدقاه عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل غلالة في النار وبعده يقول الأكوة الأزبين الشاعر الجاهلي صلاة ابن عمر أو صلاة ابن عمر على اختلاف في يقول والبيت لا يكلنا إلا ولو عمل ولا عماد اذا لم ترسى اوتاد فان تجمع اولاد واعمده وساكن بلغ الامر الذي كان وان تجمع اقوام ذو حسب اصطاد امرهم بالرش والقول لا يصح الناس حوضا لا سوات لهم ولا سوات ان جهالهم قالوا تُهدَى الأمور بأهلِ العلم من صلوحَك فإن تولَوا فبِالأشرار تَفْقَادُوا كيف الرشادُ إذا ما كُنتَ في نفرٍ لهم عن رشدِ أغلالٌ وأقياد أعطَوا رواتَه جَلًّا مَقَادَتَهُم فكلُّهُ بِهِبَالِ غَيِّمٌ قَادُوا لا يرشدون ولا يرعو لمرشدهم فالجل منهم معا والغي معا إن النجاة إذا ما كنت ببصري من أجة الغي إبعاد فإبعاد والخير تزداد منه ما نقيت به والشر يكفيك منه قل ما زاد جماعة الخير أيها السابكون إن أهل السنة والجماعة إنما يبلغ جهده السلام في درق الفتن ووأدها وما تؤدي إليها وما يؤدي إليها وما تؤدي هي إليه فأهل السنة والجماعة يعلمون أن الله جد ذكو لما افترض وشرع على عباده قتالاً الشرقين وجهاداً إنما فعل ذلك وافترضه لعلتين رئيستين الأولى أن تدرأ الفنة وتبحر الثالثة أن يصير الدين كله لله بل إن الله عظم لكم قد قدم درء الفثنة على كون دين فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فثنة ويكون الدين لله وكأن المعنى أن الدين لن يكون كاملا لله على الطلبة المرادة والبغية المنشودة إلا في بيئة صافية عن كدرة الفتن وشوائلها فأهل السنة والجماعة يعلمون خطورة الفتن لسيما في زمن المحن ولذلك لما حرض بعض التابعين على الضباه ابن عمر رضي الله عنه عنهما على القتال مع ابن الزبير ضد عبد الملك بن مروان وحجاج بن يوسف وقالوا لهقاتلوه حتى لا تكون فتنه فكان جوابه لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلنا حتى لا تكون فينا وحتى يكون الدين كله لله أما أنتم الآن فتريدوني أن أقاتل لتكون فينا ويكون الدين لغير الله فأهل السنة والجماعة يعلمون يقينا أن الفتنة من القتل أعظم ومن قارف مؤدانا فقد أجعن وأضاع آخرته من في دنياه لنانها أضرم هكذا قال الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل أهل السنة والجماعة هم الذين يرطبون الحركات والسكنات والشفهات بل والسكتات بحدقة الشرع وعلم الدين لا بنظار السياسة ولا بنظارة المصالح الدنيوية فالشرع عليه الحكم بل هو الحكم أو والمرجع الأفرد فهم وإن كانت غايتهم سمقا ومسعارهم الأسمى أن يحكم المسلمون بشرع الله وبما أنزل الله إلا أنهم يقيدون وصولهم إلى هذا المسعى بسلوك سبيل ما أنزل الله فهم إذا أرادوا أن يحكموا ما أنزل الله فلا يسلكون في ذلك إلا السبيل الذي شرعه الله وأباعه الله وأنزله الله فليسهم من أتباعه في الذي أصطل وقعد أن سوء أهل حسن الغاية وذرها يبذع ويمرع سوء الوسيلة وشردة أن السنة والجماعة لا يتواجدون إلا حيث تتمالز الرايات وتتبايل الألوية فهم لا يتواجد لهم ظل في بقعة تخترق فيها الشعارات ولا في بوتقة تتصاهر فيها الرايات ولا في مستنقع فيه الغيات ولاؤهم وبراؤهم عليهم حكم وهم للدين لا للسياسة بالخدم أهل السنة والجماعة بل أهل الغيانة على الحقيقة هم الذين لا يؤمنون مكر الشيطان ووسوسة ولا نظنون بأفعالهم وصنائعهم أنهم قد ويبوا بالأمان من مكر الشيطان صدقاً أو منقوا بالعصمة من الرحمن عهداً وموت الله أهل السنة والجماعة بك إن شكت فكل أهل العرض والرجاحة هم الذين يجعلون رسله وراء قلوبهم لا امها والامر كما قال علي رضي الله عنه رضي الله عنه لسان العاق من وراء قلبه وقلب الاحمق من وراء لسانه وكما قال الحريري في مقاماته نعوذ بالله من شرة اللسن ومن حضول الهذر كما نعوذ به من معرة اللكن والمضوح الحصر لذلك قال حزيفة بن اليمان رضي الله عنه إن الفئنة قد أذكلت بثلاث برجل حاد حرير لا يتفع له شيء إلا وطمعه بسيط وبخطيب يدعو إليها وبسيط وقال ابن عمر رضيطاه عنهما شر الناس عند الله منزلة خطيب مسقع مسقع يعني يحرّض ويهيئ الناس هذا يبعد على الفتن وإذا كان المسلم والمكلم مأمور في سائر الأحوال والآجاب بكف سائره عن سائر الأباطين فإن ذلك يكون أولى حال الفتن ويبيت أحرى حال المحن ففيها تكشو الأقاوير وتشبق الشهوة إلى الأباطير وهنا تكون البطورة وتكمل الوعورة الفتن تكون مئة خصبة لأن تضاعك وأن تؤون الأقوام وألمن وببرر الافعال بسوء الصناعه والامر كما قال محمد بن بشير قال قدر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن فتنه زلجا قال ابن حزم قال المحبان ابن احباني حبان بوستي رحمه الله قال كلاماً يوزن بل ويسقطر بالذهب قال إن العاجل لا يكاد يلحق وإن الرافق لا يكاد يسبق وإن الساكت لا يكاد يندم والناقق لا يكاد يسلم وإن العجل يقول قبل أن يعلم وينجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرد ويزم بعد أن يحمي ويعزم قبل أن يفكر وينضي قبل أن يعزم والعاجل تعتزله السلامة وتصحبه الندامة وكانت العرب تكمل عجلة أم الندمات ده كلا يجب بالك كلاب لا يعلم قدراً وقيمته إلا من فهمته إن العاجلة لا يكاد ينحق والراضحة لا يكاد مسبق والساكت لا يكاد يندق والناطق لا يكاد يسلم والعاجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب يحمد يعيثني على الأمر الذي أمامه قبل أن يجربه ويعلمه ويألفه يجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرد وبعد أن يحمد يذن ويعذن قبل أن يفكر وينضي قبل أن يعذن وإن العاجلة تعتزله السلامة وتصحبه الندامة وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات أهل السنة والجماعة على الحقيقة هم السابتون لا يضرون من خالفهم ولا من قدلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك يضطرون على الناس ويضلون كذلك على كذلك على هذه الحالة لا تتبدل به الأحوال وإن خالفهم أكثر الرجال هم سابتون لن تتبدلوا بهم الأحوال تبعاً لأهوالهم ولا وفقاً لأهواء جماهيرهم فليسوا هم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات حديث الافتراق وهي دواية معاوين ابن أبي سبيان رضي الله عنه قال يتجار بهم الأذواء وهو يصف أولئك الفرق التي تحيد عما ذكره ما أنا عليه اليوم وأصحابه فذكر وصف أولئك الفرق فقال يتتجار بهم الأذواء كما يتجار الكلب بصاحبك هذا وصف النبي هذا وصف النبي لمن يبدل أقواله وأفعاله بلا مقتضى شرعي هذا خير ربما تكون الفتوى قد طرأ عليها شيء ما أدى إلى اختلاف مناقب الدنيل لكن نحن نتكلم عما يبدلون أقواله وأفعاله بلا مقتضى ولا دليل شرعي وهذا قيد هام فرعي إنما يصير هذا البيان واجباً في هذه الآلة على التخصيص لصفات أو لبعض صفات أهل السنة والجماعة في أزمنة الفتن لأن الموازين قد اختلت والمفاهيم قد اختلط والتوابط عند الكثير قد اختلفت فصار الخارجي متسنن والمتسنن خارجي والسلفي سلبي والشطط معتدلا وصارت الفتنة استقرارا وصار وعدها تهيجا وخسارا وصار وسار الأمر كله إلى مثل ما خبر به المعصور صلى الله عليه وسلم بين يد الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمل فيها الخائف ويخول فيها الأمير ويتكلم هو ويبض قيل وَمَا هُوَ إِذِغَةُ يَا رَسُّلَ اللَّهُ قَالَ أَلِطُرُ أُتَّافِكْ يَتَكَلَّمُ بِأَمْرِ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادئ بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعرضٍ الدنيا. ومعلوم أنه ليس المراد من الحديث عين الكفر والإيمان فهس وإن كان يدخل دهولاً أولياً لكن المراد على الحقيقة مطلق التلون أن يصير التلون ديناً يصبح بقول وينسي على قول آخر ثم يصبح إلى قول ثالث لم يقل به قبل هذا أن يصير التلون دينه والسعيد من ثبته قاض وعصمه والشقي يملا بغيره يوعد السعيد من عصمه ما لذلك قال حذيك إذا نزلت الفتنة فأردت أن تعلم أصابتك أم لا المقياس فانظر فإن كنت ترى حلالاً ما قد كنت ترى حراماً أو صرف ترى حراماً ما قد كنت ترى حلالاً فاعلم أن الفتنة قد أصابتك التلوّم الفتنة من خصائصها أنها تذهب الحكوم وتغير السبات بل وتنقل قلب إلا أن يكون لذلك رواء بن عين في كتاب الفتن لسنة صححة المندي في كنز العمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال تطير حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا فمن خصائص فتنة تذهب الدين وتعرج وتمرج بالعقول بل وهي عذاب هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى الأشعاري قال إن أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة يعني ليس عليها عذاب مخلط في الآخرة وعذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقلق وبمثل هذا قال أطورير في وقف عليه قال إن هذه الأمة أمة المرحومة لا تعذب إلا بما عذبت به أنفسها فقال أبو حازي راب الأسر قال لأبي مريم وكيف تعذب أنفسها قال أليس يوم النهر عذاب أليس يوم صفين عذاب أليس يوم الجمل عذاب يعني أيام الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه كانت من هذا العذاب وكأن أبا غريرة أراد أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة أمة مرثومة لا يعذب إلا بما عذبت به أنفسها يعني ما استحدثته من الفتن وأحداث الفتن فمن خصائص الفتن تذهب بدين وتلول الشهوص وتعوج بالعقول وهي عذاب الأمة خصائص الفتن منها أيضا أنها خداعة للفتنه مظهر خداع تظهر مزينه وتدبر شقاء والامر كما قال ابن حزم ولقله عن صاحب ربطه العقلاء قال نوار الفتنه لا يعقل والنوار هو الزهر ويقال عقد النوار أو عقد الزر إذا تضامت أجباؤه وتفتحت فصارت خمرا ومعنى الكلام نوار الجدنة لا يعطي أن ذا للتن مظهر يستحسنه الرأي ويستحسن صورته باديا الرأي ويعطي عليه آمان والأحلام ثم لا يلبك أن يتلاشى هذا الجمال وتكشر الفتنة الفتنة عن أليابها ويظهر المظهر الحقيقي لهذه الفتنة المتزينة امرئ القيس حينما وصف الفتنة قال أول ما تكون تكون فتية أول ما تكون تكون فتية تظهر زينتها لكل جنوب حتى إذا مشتعلت وشبض ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل صارت عجوزا شطاء ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها فتغيرت مكروهة للشم والتقبير حال كانت مزينة والناس منخبعة فيها حتى إذا ما ظهر الحال وظهرت على الحقيقة صارت مكروهة للشم والتقبير ولما كان للفتن هذه الأحوال وذلك الخصائص والأمثال فالأمر إلى نكر ما رواه المقدان بن الأسود رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن اكتلي فصبر إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن التلية مصدق والحل محصور ومقصور على ما قاله فذيفا للنجاة من الفذيف قال لتضرك الفتنة ما عرفت دينك وإنما تضرك الفتنة ما اختلط عليك الحق والباطل فالعلاج أن تقف على دينك على حقيقة دينك بالقيد الذي هو الميزان الأكبر لفهمك هذا الدين وبالضابط الصحيح الذي يضبط لك عقلك في فهمك مقتضيات هذا الدين وهو ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه ومن تابعهم في العقيدة والشريعة والسلوك والأخلاق نبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفرق وذكر الفرقة الناجية ذكر صفة واحدة أو ذكر صفة وحيدة من صفات هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصور قال افترقت بل على يدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار في الجنة قيل وماهي قال من كان على الريس لما أنا عليه اليوم قرر الأول وأصحاب وفي الرواية الأخرى ما أنا عليه اليوم وأصحاب هذا هو القيام لا تضربك الفئنة ما عرفت منك وها نحن بعد نخضر إلا من رحم ربك وعصر في لجة الفتن وها بعد نغرق في مخططات صي صيبية كما بينكم الشهر الفارس بعد مائة وعشرين سنة أو يزيد عن ذلك بقليل مرت على هذه الأمة وهي تنافق وتكافق الاستعمار والغزو العسكري وظن الكثير من الناس أنهم قد نجحوا في ذلك إلى حد كبير فإذا بنا نفجأ بأن هذا الاستعمار قد نشأ من رحمه استعمار آخر استعمال فكري وتربوي وعقلي حاد وبعض الراقبين للاحداث عبر حقب الزمان المتغايره حتى اولئك القصه ولهم القلاء الذين اقصروا هذا الغزو الفكري العقلي التربوي ومقدماته كثير منهم أظن أن البوارج الحربية قد عطبت وأن الاستعمار العسكرية قد توطب وأن التخطيط للإيقاع فيه قد باب وصدق كثير منهم مقالة لوردهم الانبي الذي كان قائدا للقوات الإنجليزية إبان الحرب العالمية الأولى صدقوه حينما وضع قدمه وقواته فوق أرض فلسطين في سبتمبر 1918 حينما قال اليوم انتهت الحروب الصليبية وظن كثير من الناس أن البوارج الحربية بالفعل قد عطبت وأن التخطيط لاستعمار عسكري وغزو حربي أو حتى للإيقاع إيه قد وكان هذا ظناً واهمة فهم نسألوا أن كلا الغزوين صنوان لا يفتلقان الغزو العسكري والغزو وإذن وقد كنت ذكرت وإذن كنت ذكرت طرفا الشهر الفائت من بعض مقدمات هذا الغزو الفكري النظري بذكر بعض فقرات من هذا المرسوم المرسوم بل والمرسوم ببروتكولاد كماني صيون وقرأت فقرات كثيرة لمحت بها ارتياعات في أعيو ووجوه بعض إخواننا إلا أن هذه الارتياعات لم تمنعني اليوم إن شاء الله عز وجل الأذكر طباً أسود من مقدمات الغزو الآخر الغزو العسكري ليثبت بذلك أن الأمر لن يتوقف ولن يتوقف وهذا الغزو العسكري والتخطيط لن حيك لهذه الأمة لا أقول بلن بل حيك لها من النهار بوضح وأصدق ما يقال في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مري وتخدقك وهو كذلك موشى ديان كتب في مذكراته صفراً أو أقل قال إن العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فانوا لا, لا يعملون وهذا القول سبق ديان إليه أجداده في بروتكولاتين لما قالوا بأن تكون إختارين قالوا قالوا إن الملاحظة أن الأمميين الأمميين لهم ما غير اليهود من العرب وكما يسمون الجرويم قالوا إن الملاحظة أن الأمميين لا ينتبعون بالملاحظات التاريخية ولا بالأحداث الجارية فهم يتبعون نسقا نظريا على غير تفكر فيما يمكن أن تكون نتائجه وعليه فلسنا بحاجة لأن نقيم للمجهين وزنا وما علينا توى أن نخطط ونتركهم لاحلام وامالهم الكاذبه ولن يكونوا يهمون ويحلمون بدرجات افضل من الرقي والحريه هذا كلامهم ابصروا منا حقائقنا فهذا المخطط الذي ستسمع بعض د حيك كما ذكرت بوضح من النهار نزل تجتمل وراء مكشور هذا المخطط يهدف أول ما يهدف إلى تفتيت كيان ووحدة دولة الإسلام خاص والعرب عامة أول من ذرع بذرة هذا الكيان أو بذرة هذا المشروع والمخطط كان هذا المصطفى كما تترك حينما ألغى الخلافة العثمانية في مارس 24 وطرد الخليفة العثمانية ويستركت وألغى وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية وألغى المدارس الدينية وحولها إلى مدنية وجعل الأذان باللغة التركية وحول كبار مساجد تركيا إلى متاهد ومخاذد وجرم لبس العمامة وأوجه لبس القبعة لكن هؤلاء لم يقتنعوا بذلك ولم يكتبوا بأنصارة الأمة والدولة المسلمة دولات متفرقة تفصلها حدود جغرافية مصطنعة وتحكمها نعرات خضمية مفتعلة لم يكتبوا بذلك وراموا يخططون وينفذون هذه المخططات المأربة كلوى المأربة ويسلمون راية جهادهم الأكبر في تفتيت كيان العالم الإسلامي والعربي تحت سيادة كيان بني صهيون صدوا يسلمون راية هذا الجهاد الأكبر من يد إلى يد ممن يتوسمون فيهم القدرة على إنجاح ذلك إلى أن وصلت هذه راية القبيلة إلى رجل انجليزي المولد شوف هذه الخلطة العجيبة انجليزي المولد يمودي الديانة أمريكي الجنسي ده اطلع منه اين ولد هذا الرجل الذي يسمى ببيرنرد الميس في 31 مايو 1916 وتخرج في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية وهذا رسالة الدكتورات من جامعة لندن في تاريخ الإسلام سنة 1939 ولا هو كتب كثيرة ومطبوعة والكلام اللي تكون لها كما ذكرت إشار فاتي ليش عسكري ده مجد الكتب والكتب دي مطبوعة ومترجمة للعربية ومتتداول في الأسواق المصرية عادي خاصة ليش سر عسكري لكن المشكلة كما قال ديان لا نقرأ ولو لا نفهم وهذا مثالة التفتورات للتاريخ الإسلام والمشكلة في 20 مانو 2005 أجرت جريدة بولستريت حوار مع هذا البرنرد الويس انا كنت جاهد نفس البرنرد الويس مشروع بيرنرد الويس لا أتكلم عنه لكن أنسيته فيه الحوار نشرته هذه المجلة وجاء فيهما معناه شوف بقى قلب هذا الرجل لن نذكر المشروع الآن لكن مجرد أن تفهم قلب هذا الرجل كم يحلل من حقد وضرائن وتخطيط لبلاد الإسلام والعرب قال إن العرب قوم فوضويون مفسدون متخلفون وإذا اتركوا لشئين فتيقوم بهجمات تدميرية بشرية إرهابية لتدمير الحضارة الأمريكية والأوروبية طيب الحل إيه؟ يقول ولا حل ثوى أن نعيد استعماره وغزوه واحتلاله من جديد وأن تفتت أو أن فتت كيان هذه الدول ووحدتها الدستورية وإذا قامت أمريكا بهذا العمل هذا كلام إذا قامت أمريكا بهذا العمل فلابد أن تراعي أخطاء من سبقها كفرنسا وبنطين وليكون إيش مع بعض الجاية وليكون شعارنا في هذه المرحلة المرحلة اللي جاية ودعوتنا المعلنة في سبيل هذا الغزب تعويض شعوب هذه الدول وتدريبهم على الحياة الديمقراطية احنا جايين علشان نعمل قل ايش الديمقراطية ازاي انخلصتهم من مساد الحركان وانخلصتهم من طغيانهم ودكتاتويتهم ونحقوق الانسان قصة اللي احنا بنسمعها من سنوات ثم يقول أنه ينبغي أن تفتت هذه الدول وهذا الكيان على أساس طائفي مذهبي عرقي ديني دا الكلام الذي يشب في جورنال رسل في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الناس يظنوا أن مسألة احتلال العراق ثم التقسيم إلى دويات وتقسيم فلسطين وتقسيم إندونيسك وانفصال السودان وما يريدونه من انفصال في البحرين واليمن ومصر ولبيا أسأل الله عدم تنكينه من ذلك بعض الناس يظن أن هذا أمر وليد, وليد وليتاج الأحلام ولا يفهمون أن هذا أمر معد له سلفاً ومخطط له بالحرف الواحد كما سيظهر لك مخطط لهذا الأمر منذ سنين على هذا التقصيد لكن الإشكالية أننا لا نفهم كلام أولئك الخارج ولو فلي الله لا نقرأ ما وراءه ولو قرأناه لا نعمل بمقتضاه ولو عملنا بمقتضاه لا نخلص في هذا العمل وهذه هي نقول هذا قبل واستغفر الله رب على الالهه والشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسماء وان محمدا عبد وهو رسوله وات المرسل في الله عليه واله وسلم صلاه دائمه الى يوم لقاء ثم ما بعد في عام 1980 <تصفيق> الكلام ده في كتاب لبيرنرد الويسكي بعنوان الإسلام ويغة السياسية اكتب مطبوع ويباع في عام 1980 قال بيريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي قال إن الأزمة المعضلة الذي تواجه أو تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية قابلا هي كيفية تنشير حرب خليجية ثانية كمثل التي حدثت أولا ويقصد حرب العراق مع الإيران فهو يقول إننا نريد تنشيط حرب تنجية جديدة لي يقول لتستطيع الولايات المتحدة تصحيح حدود سايكس بيكو سايكس بيكو ديب ببساطة اتفاقية تسمى سايكس بيكو سازانون نسبة إلى الطرفين اللي عقدوها فارك سايكس وفرانك بيكو عقدت بين فرنسا وبريطان وروسيا القيصرية في سنة 1916 مفاد الاتفاقية للدول دي تتقاسم اللفوذ في منطقة الهلال الخصيب الهلال الخصيب دي اللي اتكلمنا عليها سنة 2006 بعد حرب حزب الله مع إسرائيل وواحد مشهم على المشوفهم الهلال الخصيب سوريا العراق لبنان الشاف دول الخريبة مصر بلاد بغالية للتروان طبيعية والمترولية إلى آخر فأمريكا لا كانت حضرة للتقية فهذا الرجل يقول الإشكالية نحن عايزين نعمل حرب في هذه المنطقة وأمريكا بقى قوة عظمة تمتد بنفوذها إلى منطقة الهلاد القصيب من خلال ذلك نفوذ القوى الوضمى في منطقة اتفاية سايكس بيكو سازالوغي يكون لنا فيها النصيب الأكبر فهو عايز يعمل إشكالية تتدخب فيها ليه كنوبها بحب جانب وبالطاقة دايدوا الناس تشتغلوا وتعرضوا الأمر على كبار الدارسين المتخصصين في مسائل الشرق الأوسط ومسائل المشلمين والمستشرقين الى آنه وكان أحد من كلف بهذا الأمر لاختلاق أزمة ولعمل مغطط يغطط به هذا الأمر وكلفت به هذا الأمر كان بيرنا بيريز كل واحد قد المشهور وفي عام 1983 يعني بعد ثلاث سنوات من دراسة الهيئات المتخصصة لسائر المشاريع التي قدمنا الدارسون المتخصصون إلى الهيئات المتصلة من ثامن وهيئة الأمن الطاولة لك أقروا للكونجرس ومجرس الشيور في جلسة مغلقة مشروع بيرنرد الويس واعتمدوه وأدرجوه ضمن قطة الاستراتيجيات العسكرية التي سيتم تنفيذها في الشرق الأوسط ويكفيك أن تعلم أن بيرنرد الميزده أحد من وضع استراتيجية الغزو الأمريكي للعراق وكرم من وزير الدفاع ساعتها ديكتشي بعد حرب العراق بسنة طيب, طيب، مخطط الرجل ذلك ومشروعه بكل بساطة يهدف كما ذكروا إلى تفتيت كيان الوحدة المسطورية لكل دولة كل دولة على حدة إلى مجموعة من الكنتونات الكنتونات ده جمع كنتون ودي دويلات بتفصلها مش حدود الجغرافية لا تبصلها الحدود الطائفية والمذهبية والديلية والعقية يعني هي بتقسم ابتناءا على المذهبيات والطائف والأديان ومن هنا تغنى لي بداية المبارات وفي المملكة كانت في الإحساء الشيعة والبقرين الشيعة ومصر وصارى وهنا أكراد وهنا عالويون وهنا دروز شوية تلاقي لبنان آمد والمرون والدروز الشغل إلى آخرها المخطط كما ذكرت صيغته مطبوعة من عين تجيبها بالخرائط التي أرفقها بيرنارد الويس خرائط تخيولية ضمن هذا المشروع للشرق الأوسط الجديد اللي عايزينينا في الجمعة إن شاء الله الجمعة القادمة الشهر القادم نجيبه عين طيب على عجال مصر تقسم إلى الأربع دويلات دولة مسرانية عاصمتها الاسكندريه انا مش هقول الحدود الجغرافيه بتمتد ليه لان انا مش هبدو لكن انا هقول التقسيم دولة السريريه دولة سيناء وغرب وشرق وشرق دي تحت النفوذ اليهودي الدولة الثالثه دولة النوبه وتمتد الى اسوان دويلة الرابعة طاهرة ووسط الدلس ودي دويلة إسلامية وبين قسيم كده ومد رج أو يراد لها أن تكون تحت النفوذ الصهيون ده مصر مسألة محططة لها ومتقسيم جايز والمشاريع جاهزة تعجب حينما تعلم إن اتفاقية عن التي نقاسي ويلاتي الآن بمثال الدنيل دي من مخططات كتب اليهود في سفر إشعياء مخططات جفاف النهر وتجفيف البحار موجودة في سفر الإشعياء في صحيح التاسع الذي يتدينون للهبه سوريا تقسم إلى ثلاث دولات دورة سنة ودولة علوية ودولة دروس العراق والهنا تعجب الكلام ده نتقدم ثلاثة وثلاثة وثلاثة. العراق في هذا المخطط تقسم إلى ثلاثة دولات أو ثلاثة كانتونات دولة في الشمال الشرقي ودي دولة كردين الشمال والشمال الشرقي ودولة الجنود ودي دولة شعية والدولة الثالثة دولة السلم لحيث هذا الأمر الكلام نظر لا ليس فيه عجب لكن تعجب حلما تعلم أن الكونجرس الأمريكي لم يوافق ولم يصوت بالإجماع على قرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ألف في ألف وسبعة إلا إنما كان هذا الانسحاب مشروفاً بتقسيم العراق إلى ثلاثة دول على النقر والتقسيم والشرط الذي ذكر. إن الكرد في الشمال والسنة في الوسط والشعة في الجنة واللي عمل استفتاء ده سيدها مسعود برزاني واستبدو على هذا الأمر واتبت إلى لبنان تقسم إلى كنتونات مارونية ودروز وشيعة وشنة إرارة تقسم إلى عشر دويلات عشر كنتونات واليمن ثلاثة وتركيا ثلاثا وعد باء سائر الدول ليبيا وتولوس وبلاد المغرب العرب أو بلاد الشمال الأفريقي كما يسمونها هاتف الوصلاح تقصد إلى هذه الكنتونات والدولات المتفر بهم هو لما يغطط وما يحاكل هذه وهي دي قولة شفح إسلام إن الفتنة إذا أقبلت أدركها وعرفها كل عام وإذا أدبرت عرفها كل جاهل لأن اكتوى بنارها آذي كلام حكماء أو صفهات صغيون نقلنا اللقاء الفائد وابي المحطر رحيمة وآل رحيمة هناك حبيل المجين على محمد وآل محمد كما دردت على رحيمة وآل رحيمة لك حبيل المجين الله نغفر بمسلمين والمسلمات والممينين والمميان والأحياء من والأموال الله نغفر لنا من مبادة أسرارنا في عمينا تبت أخلامنا ونسونا على طاول الكافرين الله نغفر بيابا لنا المحمد من أدينا واجزوا لإحسان لإحسانة والسوء عفوا وفرادة والمقين خلتن والله ومنها وما بطل ربنا يوفقنا ويوفق قلوبنا الذين نسلمون ولا تجعل كتب...